لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عجوبا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يوم البيل للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدرنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء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 وَكُلَّ نَضْرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلَّا تَبًا نَذِيرًا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطِرَتْ طَغْرَ السُّوءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَ كَانُوا لَا يَفْتُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِنَّهُمْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي وإله هو هوار أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا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 عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا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 إلا من تاب وآمن وعمل عمل صالح فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور الرحيم وكان الله غفور الرحيم ومن تاب وعمل صالحا فإنّه يتوب إلى الله متى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 خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما الله أكبر, الله أكبر. طاسين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 قال أَلَمْ نُرَبِّكَ فِي سِنِينَا وَلِيدَهُ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ كَالَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذْ وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ فَفَرَرْتُ مِنْ كم لم ما خفتكم فوَهَبَ لِي رَبِّ حُكْمَ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتَلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْعَبَّتَ بَنِي إسْرَائِلَ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 فألقى عصاه فإذا هي تعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملئ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون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 وأعيونه وكنوزه ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فلما ت... كذلك وأورثناها بني إسرائيل فاتبعهم مشرقين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 وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ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 قال أَفَرَأيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ <تصفيق> الَّذِي خَلَقَنِ فَهُوَ يَهْدِينَ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِ وَيَسْتِمِّ وَإِذَا بَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكمه وألحقني بالصالحين واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم وَأُفِرَّنِي أَبِهِ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تَخْزَنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَ فاتن الجنه للمتقين وهرزه جهنم للغاويين وقيل لهم اينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم او ينتصرون فكبكوا فيها هم والغرون وجنود ابليس أجمعون.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 فما لنا من شاعر ولا صديق حميم فلو أن لنا كروة فلو أن لنا كروة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم. الله أكبر. الله أكبر.